ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ترك عليها من ذابت ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدون